بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك ايات الكتاب المبين لعل كباخع نفسك ان لا يكونوا مؤمنين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 قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ مُوقِنِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ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 قَالَ لَئِنِ اتخذتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 فَلََّا جَ السَّحَرَةُ قَاوا لِثِعونَ أَئَِّ لَنَا ل أَجررًا إِ كُا نَحْنُ الْ الغَالِِبين قَالَ نَعَموَ إَِّكُم إذًا لَمِنَ الْمُقَبِين.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 قَاب أنن آذَنَ لَكُمْ إِهُ لَكَذقَُّ عََّمَكُم الصِحرَ فَلَ سَووفَ تَلَمون لَأقَِّ عَ أَيدِيَكُم وَأَْجُ لَكُم مِن خِلَافِ وَلَ أُصَلِّبًاكُم أَجمَعين قَال ل إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى ِ عبَاد إِكُم مُتَّبَعون فَأَرسَ لَ فِععون فيِي المَدَِ حاشرين إهأُلَ إلَ شِرذمَةُ قَللون وَإِهُ لَنَا لَغُغُون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 اغرقنا الاخرين ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم واتن عليهم نبى ابراهيم إِذْ قَالَ لِآبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضَلَّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لين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 وَأُفِرّ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضُّعْنِ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ عَمَلٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ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 يَكُبُّ كِبٌّ فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِ يَأْجَمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ فَاللَّهِ إِن كُنتُم لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نَسَوْكُمْ بِرَبِّ و فَلَوْ ف ملنا شفیع حمیل فن پون مل مین انفیز آیا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 فَتَّقُل الله وَأَقعون وَمَا أَسْأَلُفُم عَلَيْهِ مِنْ أَجرٍْ إِ أَجرِْييَ إَِّا عَ على رَبٍّ عَلَين فَتَّقُ الله وَأَفعُون وَلُ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَتَّبَعكَ الأرضَلُون وَلَوْ مَا عَلِمْنِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّ لَوْ تَشْعُرُونَ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ من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 كَذَّبَتْ عادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَال لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون وَمَا أَسأَلُكُم عَلَيهِ مِن أَجرٍ إن أَجريَ إِللاا على رَبٍّ العالمين أَتَبنُونَ بِكُِّر آيَتَ تَعبَسُون وَتَتَّخِذونَ مَغْصوونِ على عََّكُمْ تَخْلُدونون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 فكذبوه فاهلاكناهم ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين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 تُثْرَكُونَ فِيمَا هُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعِنُرُونَ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ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 إِنَّ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ سو دکم ادب یو ان سو سہ العذاب سو ادب افید آیا و وَمَا اکس روح مکمی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 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْقَوَسِ الْمُسْتَقِيمِ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 وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّنَا لَمُنْكَلِمٌ مِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْحِقْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَكَذَّبُهُ فَأَخَذَهُم عَذاابُ يَومِ الظَّ إِهُ كََ عَذَابَ يَوْم عظِيم إِ فِي ذَلِكَ ل آيَ وَمَا كانََ أَكثَرهُم مُؤْمِمين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ وَ العززُ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبین وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّينَ فَقَرَأُوهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ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 فَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْضُضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ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 تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تَرَ أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ماذا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا